بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله بمليه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا, ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذري من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وطوينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض, لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعده لاهما بعثنا, بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم وددنا لكم الجرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لأن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويبعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل ونها رأيتين فمحونا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النها المبصرة لتبدعو لتبدعو فضلا من ربكم ولتعلمو عدد السين والحساب وكل شيء في الصلاه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طايروه في عروقه ونخرج له يوم القيامة كتابي الله منشورا اقرأ كتابك كفام نفسك اليوم عليك حساب من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضلل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلد قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلدنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بهم بعباده خبيرا بصيرا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 فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب, ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فانه كان للاوابين وفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُ بِتِرَاءٍ أَو أَحْمَدٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُرْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ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 قل لو كان معه آلِهَةٌ كما يقولون إذا اللبتوا إلى العرش سبيلا سبحانه تعالى عما يقولون عروة كبيرة تسبح له السماوات السر والأرض وما فيهم وإمّا شيء إلا يسبح بحمده ولا إلّا تفقهنا تسبحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن دعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا وجعلنا على قلوبهم أكنةً أن يفقهوا هو في آذانهم وقرًا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوًا وإذ هم نجوًا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاه انا لمبعوثون خلقا جديدا قل قوموا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في سلوككم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثكم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزق بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذدكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فوَّلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا كل دعوة الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضورا وإمّا إلا نحن نهلكها قبل يوم القيامة أو نعذبها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في كتاب مسقور وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمودا قد انبصرت فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحار بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنةً للناس والشجرة, والشجرة الملعونة في القرآن ومخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت غيناً قال رأيتها هذا الذي كرمت علي لئن لا يوم القيامة أخرتني إلى يوم القيامة لا ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن درع منهم فإن جهنم جزاؤكم قال ذهب جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبداوا من فضله انه كان بكم رحيما واذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً, أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم في هدارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا, ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً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 وإن كانوا ليفتمونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كد تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأتقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زبوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كلٌّ يعمل على شاكلته فربُّكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً ويسألُونك عن الروح قُلْ الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا طهيلاً.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 أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك, ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس عن المؤمن إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا, إلا أن قالوا أبعث الله كشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا, لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو للمهتد ومن يظلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ويحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا وقالوا ائذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا أَوَلَمْ يَرَوْا يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قديرٌ على أن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ مثلهم وجعل لهم وجعل لهم أجل لا ويب فيه فَالظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُرَاءٌ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ بَطُورًا وَلَقَدْ أَتَيْنَا موسى فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إِنِّي لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض مصائر وإني, وإني لا أظن يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكموا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة, فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا